book 2 8 ثمانيه ثمانيه دينير সময় اوقات الساعه اوقات الساعه معف سمحت, إذا سمحت. অনুগ্রহ করে বলুন কটা বাজে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এখন একটা বাজেহা আল ওয়াহিদা এখন দুটো বাজে তিনটে বাজেসা এখন চারটে বাজে এখন পাঁচটা বাজে انها الخامسه انها الخامسه এখন 6টা বাজে انها السادسه انها السادسه এখন 7টা বাজে انها, السابعة. إنها السابعة. انها الثامنه. এখন 9টা বাজে. انها التاسعه. انها التاسعه. এখন 10টা বাজে. انها العاشره. انها العاشره. এখন 11টা বাজে. انها الحاديه عشر. إنها الحادي عشر أكون باروتا باجي إنها الثانية عشر إنها الثانية عشر شارت سيكندي أكبيني تاي الدقيقة فيها ستون ثانية الدقيقة فيها ستون ثانية شارت بيني اغونتا হয় الساعه فيها 60 دقيقة الساعه فيها 60 دقيقه 24 گھنٹায় ایک اليوم فيه 24 ساعه اليوم